<تصفيق> بوك تو ديوانوستا شاتير أربعة وتسعون, أربعة وتسعون. حروف العطف واحد حروف العطف واحد Почакай, انتظر حتى يتوقف المطر. انتظر حتى يتوقف المطر. Почакай, انتظر حتى أنتهي. انتظر حتى أنتهي. Почакай, поки انتظر حتى يعود. انتظر حتى يعود. я чакаю, انتظر حتى يصبح شعري جافا. انتظر حتى يصبح شعري, انتظر حتى, يصبح شعري انتظر حتى ينتهي الفيلم. Я чакаю, пакуль на святлафоры не запаліцца зялёная. انتظر حتى تصير калі ты поедзеш на адпачынак? Мэта ساتсаферу ля-иджаза. متى ستسافر للاجازه؟ ياششي перад حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ حتى من قبل الاجازه الصيفيه تاك яшشي да таго як نعم حتى من قبل أن تبدا الإجازة الصيفية نعم حتى من قبل أن تبدأ الاجازه الصيفية ادرمانتوي داخ داتا هو قبل ان يبدا الشتاء اصلح السقف قبل أن يبدا الشتاء فمي اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة أغس يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة زشنيك نو برم يكبجدووم أغلق النافذة قبل أن تخرج أغللق النافذة قبل أن تخرجيت برجج د دوم متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ بعد هل بعد الدرس هل بعد الدرس تاعك بعد ما تنتهي الزيادات نعم بعد أن يكون الدرس قد انتهى بعد ان يكون الدرس قد انتهى Пасля таго, як ён трапіў у аварыю, ён больш не мог працаваць. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه ان يعمل. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه ان يعمل. Пасля таго, як ён згубіў працу, ён з'ехаў у Амерыку. من بعد ما فقد الشغله ذهب الى امريكا من بعدما فقد الشغل ذهب الى امريكا. من بعد لاكو يون من بعدما ذهب الى امريكا اصبح ثريا. من بعدما ذهب الى امريكا اصبح ثربا.